دغول ج puri oh, فاعثى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح أَوْ يُصْبِحَ مَاءُهَا غَورًا فَلَنْ تَسْتَطِيْ عَلَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّمُ كَفْرًا 119. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها 110. فأصبح يقلب كفيه على ما سِجَّا وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا Poor فاختلط به نمات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح